بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سينا رسول ربي يو ربي نلافسه وحي وحين إساني تقول أمير راجل قمنا يو أقنجن نقن وانا دبر رسول ربي كهجة أقاتها إساني تقودة تقاجة شؤده انتهين هندنا ماتون ما رسول يوم دلتان يوم دوان يوم, يوم, يوم مكر راقودانا لوله اليومي ما لهجة كثيرة نمندهن دوني بيكا نتجرع كرتي وان كان الرم بودا إر بحثي إن شاء الله تعالى صنماء الجنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكَّت إثن ات دعواتا جيسا في بكر جل قبر مالف خديجة خاصا مالف زيد بن حارثة في علي فات خاصا أدون من باي أنجو أبي بكر دعوة ما جل قبر رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربّي وقّاس لهم بودّ دعواتنا ماليف سقالة الفورانيات من أمتهم الإساني اتهمان ماليفاتك دورا ارتاني هندوبة كان الرحا جاتو سينا جاتوا دورا درسو وان الراجل قمنا سينا وحيين اتنقديبو ايه دين الاسلام كوني اك شريعاتي في اك رسول تبو خناف اسنجل كابون نورت الدرقمه ته وان تكي ندور الله ابان بربا دي واتيتن رسول ربي صلى الله عليه وسلم وهي غاف تيبو غار حرا جران غار رسول ربي تيف بك اتربي نغبر خنت وان قد وان علمنا ما إنهما وان قد داد كذي أنا جب بارات أرجامي إيجا ربّن إلمنا ما ومرة حاسوا كنا لمنهن دنو نتجها حاسوا أكنت نمر في كذي سكان لكن نما جباباته يو صدركاء تقول إتنين الرهوباتا ربّن كنا سبحانه وتعالى أرجما أرججرة جرا إلمنا ما مي ملجتة وده موت من داد كذي دنيا قدان قد Kysylaa kertani mouto tajatte atilalto. Talaia wahi siirgeymane kytti. Ani sijaalatda. Amma leh sirratti soudatda. yadakaba. Khyri gudda sii koppi seti ninjiraa. Jatcha odo warakansi getti. Mee akkamtaata. Oto. Koppi akkana sii koppi sene jatchadan. Moutin dunia siwaamti. ماجد لكن ولله المثل الأعلى رب إن أقعت ما أر أقول له أتو ما بشر موتني يرو دنيا قبادرا قد تجي جبابدو قوني ربنا وما كيست يالعليه هو متق يفقهني المينما كن هو حق قد تدك تنا كيست دقينو يأدوا في وامبراتي والتعلق وانتكشورة إلمنا ما هو دقيب الأوت أنا كثر تواجهم نماهجنا تنا ربيك إن ثقب جوف ملاكاة محمد الرتبوسه إرجامك أجل لمسات إيرج أك إن كان انسان جم مثيسو رساله الرسول ربي رتي بو توحيتني نمن اسم بو اي ا رجالا ملائكه جبريل عليه السلام ا رجالا نماتبو محمد عليه السلام ا ربيتي سبحانه وتعالى رسول رتي الدستور رتي خباجاء العلمنامات ولقد كرمنا بني ادم علما ما كان كبجن جرا اراجع الان إرقما إرقو وهم نوهما ربّين سماوات الرّا دستور قوتو قبتتنين قجرو إساء قبات التنجرات قلو وهم نوهما لكن المنمات كيماء وفي واللالته زمن قري هم لبو نسيت قبتت هجّت يروو في قبدي وانسلاب آهن قبن الرّد زمان قريب أبليس إسامي إساء عذّب نمن إني أذبحكوني إن نم مكابجما أك إسات جتوني دقتا زمنا قريش ترقان إساعة دبؤه حيوانات قدية بيجتقو أدوكر ثاني كتفك قروتاته أدوك هوبت وطاته وأن زمن رسول يروه وahir رسول رب رتبه موتان أدوك أستفك وفيهم وفيهم وحي رسول ربي رضي صلى الله عليه وسلم قبوئكني وحي جتون إرقام رب العالمين الرائل من ماته أنا في سهل جتون نمدت دنياتنا قباجر وأنا قناه الجد وأنا قناه نهجتين جتون وحي جتون أجل ما في إفادة وأنا كراسي أجل وأنا سهلتني وأنا سفيت الرسل وأقوم في دستورتي قادها غويا قيامات يا ربي نكه سيفد ايتنجراتتين غويا قيامة استمل كو ايتو و حي جيتو النعمه رحمه ربي گودا اراگادينو دوفه ربي وان مر ارگو ربي وان مر بكم وان دبري وان فول دور ربين سماي جدان مصلحاكي وان كناندلگين مصلحاكي تي سي وان وهي رسول ربي رتب وكان جلال ديمون ملكي دنيا اخراث وهي رسول ربي رتب وكان وكان خالسته تنفال لا يساغون هونو دنيا اخراث وبليان اسلاما ميوا تغافد او درينام نينجرتي بددي كرا ولالتي ديبو في بيلس اجيس قاتي دفتان موهي اگرتي كهرت نمت كراتي سكاجيل تقولي كاتولا ستي أولي سنيا كيسة سيعباسي يو كعبك تنيا تير ويدا إستراحة وتصفيدو كاموا تك كسر مبربان مسلمة تيك أوفاف قرتنى كسيبر ودو أرقتة حكمتك كم مدة كناف فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى نمنق جيل مربين كنبوس جل ديمه ومن اعرض عن ذكري ولم يوحي الراغ الغالئ فان له مايشه تنبكا غرو بدت اساجرا بويا قيامل بل لا بقدر ربي سكا سجدو كانفجت واني غرتني وحين التمبو وان قد دارا ميغرا وحيت عند صحيح البخاري كستي عائشة رضي الله عنها وارضاها من نجدتي أيشرتني واه تواحيهم بوصل هنجرتو، جارو رسول ربي رأيت. أيشرتني واه تواحيهم بوصل هنجرتو، جارو رسول ربي رأيت. يوم كاسحاب رأيت. ما نجت أيشر رضي الله عنها وأرضها، أو ولا جاه في وحيين رسول ربي الراد. وانتي إن جل قبيل أو دو دفن. منام جت، منام ما وان غاري غاري منام نسون أكوسوبيت رجاء ساعتي أرجم تجد مثل فلك الصبحي أكوسوبين وجد جل دكان الرسالة قسمت ساعة أمتي سن رجاء ساعتي أرجم تجد مقدمات قبدي وحيين ودوجبريلهم بوين يندورا رسول ربي رتجاه رهرايت مقدمات قبدي ما تدري قبدي جت ما تدرين سمالني منام جعاري أرجو منام نجارين سنى رسول ربي كما دغاتا تو ارغانجيتو تمامان اكو ماغارتاني مانا مان ارغانسنيتي غنما ويتار كان ارغانجيتو كوني وان غايبا رسول ربي ويتداري وان همن الرايي امري غريب جيتو كون كوني اتيرغاما دجچا او دو ايتفهم باسيندورا والرسول ربي ردا بريجيتو دا دوبا ايغا كوني كانانتا رسول ربي تيغا فا وحين گودام رسول ربي غار حراء رسول ربي تي وحين گودام ودورا وانت ارگمی کبیرال لے بای ايدا سنی مال جنان مکہ تي وانا جايبات ارگمی سلام رسول ربي غافچو داگار رسول ربي غافچو اكو ما حدیث مسلم رسول ربي فسلامنا قافة أرقية جداً أدوانيهن إرقامين أرقال لي رقاساً هم بيكا جداً أدو وحي نتحن جلقى بمنين دور ججو رقوني ونقرتني كانج آلاسي أجا إفسيس قمت رسولا بقا قوسني رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرقامون جبريل السلوحيز حالا إن دكاته ينقوم إسابة قيسي قلب إساني كيس سافوري وان قراتي وان يوفي جبانا had shaytana kaysta hudey darbe egkhana disan zamzamatin dikai qul qulle sayqumar rasula ittide besesini hotte jettu kuni wa argame anaspani wan ijan argan jettu rasul rabbiti botta hotte sanan kana avjecha rasul rabbiti sallallahu alayhi wasallam wahin taqattima ngartan ing godam le jettu durako pahani mashaqabatu bal atte أجنبوتا كرتني وحي الرسول ربي تي رفججتورة أكت قبيس ربي كأن سبحانه وتعالى الرسول إسا كني إعدادا جلما قبي قبي رسول ربي قبها هني وجذاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعة 1 إيراتي إذن